بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بِاللَّهِ بالله بِهِ به ما ليس لي به علم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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ مِنْ لَيَالِي رَمَضَانَ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ شَدَّ الْعَذَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين Kitāb min Allāhi al bi waqāb al-tawb, šaddīd al illa ha illal Fala kafar fa la yaghrurka taqallubuhum fil bilad kadzabat qablahum qaum nuhin wal min ba'dihim وَأَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا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 Innakaat al-Gaziz al-Hakim waqhimu al-Siyat wa matqis al-Siyat yoma idham fadahrimta wa dzalikahu al-Fuuz azim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 تنثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذَلِكُم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَاَن يَشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وما يتذكر إلا مَن ينيب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 Ylqir ruha min amrihi ala min ysha'u min gbadhihi liyuzhir yoma talaq liyuzhir yoma talaq yomahun barzun la لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Ya'lemu kaileta alaayun wa ma tukfi sudur Wallahu yakdoi bilh haqq مِن yaduun min dounihe la yakdoon bishayi Inna allaha huo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 وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن واق. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليدع ربه إني أخاف أي أن يبد.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 وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ, أتقتلون رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدَ جَاءَكُمْ بَيْنَا تَكِرُّ رَبُّكُمْ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كذاب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 ومن يضلل الله فما له من ناد ولا قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى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 كَبُرَ مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ Yah, qom! Inna ma hazihi alhayat al wa inna al-akhirahhiya dar al-qarar. Man gamil la yujza illa mithla. وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار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 ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله. بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا عشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في نار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبعا فَهَل اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا إن الله حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ دُعُو رَبَّكُمْ أَدْعُو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا ALAM TAKUN RUSULUKUM BIL BAYYINATI QALU BALA QALU FAD'U WA MA DU'AAUL KAFIRINA ILLA FI DALAL INNANA LAN RUSULANA WA ALLADHEENA AMANU FIL HAYATI D في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم ما داخرين اللهم الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ونهار مبصرة Inna Allaha ldu fadl 'ala annas, wala kinn aakther annas la rabbukum. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَن صُنَافٌ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال فِي أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم. Yushabun fiil hamim, thumma fiil nari yusjarun. Thumma kiela lahum, aynama kunntum بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلو أبواب جهنم ادخلو ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فَإِنَّمَا نُرِي نَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنك فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم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 فَلَمَّ رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا أَمَنَّا قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمْ ما رأوا بسنن سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.